وَمَسَادِدُ يُزَجَّفِهَا اللَّهُ كَفِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنَّكَ نَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِمَعْرُوفٍ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ أَبُوَبْوَعْلَى كذبوا كث قد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وتمود وقوم إبراهيم وقوم نوّو وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد فكأي من قرية أهلناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في انظفه تكون لهم قلوب يعقلون بها ام اذان او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور